من الله الرحمن الرحيم يا سيب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبا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 بين أذينهم سدوا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا ينصرون وسواء عليهم أن ذرتم أم لم تذرهم لا يؤمنون إنما تذر من التبع الذكر خشيا الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونبتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبيد واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا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 لا تغيرنا بكم لئلا متنتهوا لنرذم أنكم ولا مسأنكم من عذاب أليم قالوا قايركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل دخول الجنة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 وَإِن كُلُّ الَّمَّ جَمِيعُ الَّذينَ مُحَذَّرُونَ وَآيَةُ الَّهِمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتَةُ أَحْيَينَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَإِنَّهُ يَأْخُلُ وَجَعَلْنَا فِي جَانَتٍ مِن وأعناب وفجرنا فيها من العود ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما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 قم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلمها اليوم بما كنتم تكفرون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 وَقُرْآنَ أَنذِرَ مبين. مُبِينًا مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مما عملت فَهُمْ لَهَا مالكون.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 إنما أمره إذا أراد شَيْئًا أن يقول له كن فيكوب فسبحان الذي في يده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون